Bismillahirrahmanirrahim roxman, roxman, alemel hruan, xolekol in sen, alemel hulbejan, e xem sual, وَالنَّجْمِ وَالشَّجَرِ يَسْجُدَانِ وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ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 خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ كَالْفَخَّارِ وَخَلَقَ الْجَانَّ مِنْ مَارِجٍ مِنْ نَّارٍ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ رَبُّ المشقَين وَرَبّ المَغْبَين فَبأَّ آل إ رَبّكُ ما تُكَذذبَ نَ رجَ البَحرَينلتقان بَنَهُماَا بَرزَخُ لا يدغان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 لا تَفُذُونَ إِللاا بِسُ الْقَ فَبِأَّ أَلَ إرَبِّكُ مَا تُكَذذِبَ يُرْرسَلُ عَلَْك مَا شوَظُ مِن النَّارِ وَنُحَاسُ فَلََن تَصر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 فَيَوْمَ لا اللَّ يُسْأََلُ عَنذَم بِهِ ولا وَل جَ فَبِأَِّ أَلَ إِ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 متكئين على فرش بطائنها مِنْ استبرق وجن الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان فِيهَِّ قاصرَاتُ الطَّرْفِي لَم يَطمِثْهُ إِ قَبلَهُم وَل جَ فَبِأَيّ آلَ إِ رَبِّكُم تُكَذذِبَ كَأَنَّهَُّ الياقُوتُ والمرجان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 bikuma tukadziban fihinna khayratun hisan fabai ayi ala